و أ ل ق ى في ا ل أ ر ض ر و ا ت ي أ ن تميد بكم و أ ن ه ا ر ا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها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 قد مكر الذين من قبلهم ف أ ت ى الله بنيانهم من القواعد فخر و ا عليهم السقف من فوقهم و أ ت ا ه م العذاب من حيث لا يشعرون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 موسوعه النابلسي ما للعلوم ا ل ا ل ل ه ا ل م ت ق ي ن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 لا ل ي ع م وليعلم ن ب ي الذي يختلفون فيه ن لهم ل و الذين كفروا أ ن ه م كانوا كاذبين إ ن م ا قولنا لشيء إ ذ ا أ ر د ن ا ه أ ن نقول له كن فيكون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 إ ن م ا هو إ ل ه واحد فاياي فرهبون وله ما في السماوات و ا ل أ ر ض وله الدين واصفا افغير الله تتقون وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون ثم إ ذ ا كشف الضر عنكم إ ذ ا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا ف ت و ف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون م ص ي ب ا مما رزقناهم تالله لتسالون ع م ا كنتم ت ت ف ر و ن و ي ج ع ل ل ل و ن ه ا ل ب ن ا ت س ب ح ا ن ه و ل ه م ما ي ش للعلوم ه ا ل ا س ل ا م من, القوم من أيمسكه على اسم ل ا ألا ا ء الله يحكمون ذ ي يؤمنون ن لا بالآخرة مثل السوء ل و الاعلى م ل أ وهو الجزء الاول ح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 م خ ت ل ف أ ل و ا ن ه فيه ف ش ا ء ل ل ن ا س إن ف ي ذ ل ك ل آ ي ة ل ق و م يتفكرون و ا ل ل ا س ل ا م م ي م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 على م ا أيمانهم ملكت فهم فيه س و ا ع ه ا ل ن ا ل ل س ي للعلوم ج ل من أنفسكم و الاسلاميه ج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 فلا ت ض ر موسوعه ن ا ل أ م ث ا ل إ ن ا ل ل س ي ع للعلوم م وأنتم ت م ن ض ر ا ل ل ه ا س ل ا ع م ي ا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 وضرب الله مثل الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اين ما يوجهه لا يات بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم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 والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابين تقيكم الحر وسرابين تقيكم, تقيكم باسكم م كذلك ي ت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 إلا بالإيمان من مطمئن أكره وقلبه مطمئن ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم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 كل مكان فكفرت ب أ ن ع م الله فأذاقها, فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا ف أ خ ذ ه م العذاب وهم ظالمون فكلوا من م ا رزقكم الله حنانا طيبا واشكروا ن ع م ة الله إ ن كنتم إ ي ا ه تعبدون إ ن م ا حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما أ ه ل لغير الله به فمن ي ض ط ر غير باغ ولا عاد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 أ ب ج ه ا ة ث م ت الله ب بعد و من ذ ك و أ ص ح و إن من ربك ب ع د ا ل غ ف و ر رحيم إن إ ب ر ا ه ي م ك الاول ن أمة قانتا ل ه ح ن ي م من المشركين يكن